إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم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 يخادِعونَ اللهَّه وََّذنَ آمَنُوا وَماَا يُخَادِعونَ إِلَّاأَفُسَهُم وَمَا يَشْعُون فِي قُلُوبِهِم رَبّ فَزَادَهُم اللَّهُ مَ رَضَ وَلَهُم عَذاابُ نَ لِيمُ بِمَا كانَانوا يكَذذبون. وإذا قِيلَ لهم لا تفسدوا في نرض قالوا إنما نَحْنُ مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وَإذاَا خَلَلََا شَيطينهِمْ قَاوا إِ مَعكُمُ إِ مَا نَحلُ مُستَهْزِئون اللهَّهُ يَسْتَهزِئُ بِهِمْ وَيمُدُّهُم فِي طُغْيَانِهِم يَعمَهُُون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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا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 كُلَّ مَا أُرْزِقُوهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما دعوضة فما ثوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بانوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين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 قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون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 وَآامِنُوا بِمَا أَن زَلْلتُ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَكُم وَلَا تَقُنُون أَوَّْلَ كَافِرٍ بِه وَلَا تَشْدَرُوا بِآَكِ سَمَنَو قَللَ وَإيا يَفَاتَّقُون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 أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقنون واستعينوا بالصبر والصلاة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 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلن دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 فَنَفَجَرَتْ مِنْهُ ثِنْتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 121-قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 122-إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم 123-وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله.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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِينَ مَنَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِنَ صَالِحًا نَنَامُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا خَضْنَا مِيْسَاةَ قُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ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 119. مسلمة لا شيئة فيها 110. قالوا لا نجئت بالحق 111. فذبحوها وما كادوا يفعلون 112. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها 113. والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِن عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَنِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَانِدُونَ وَإِذَ خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ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 وَإذا خَدْنا مِثَاقَكُمْ لا تَسكُونَ دِمَا أَكُمْ وَلاَا تُخِْجُونَ أَن فُسَكُم مِن دِييَارِكُم ثمَُّا أَقَرَتُم وَأَنتُم تَششهَدُون ثمَُّ أَنتُمهَااءُناَا اذا قتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإن ياتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بلا خنة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل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 وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب مبين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 بِسَمَ اشْتَرَو بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيَ نَيِّنْ يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ أَيُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا قَالُوا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا معهم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 قُلْ بِسَمَاءٍ وَمَا أَنزَلْنَا مِن كُنُوزٍ بِإِذْنِ رَبِّكَ فَبِأَيِّ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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر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 مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نَبَذَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين كِتَابٌ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ أَظْهُرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ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 لَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا وَمَا هُمْ بِضَارٍّ بِهِ مِنْ حَدٍّ مِنَ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ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 وَلَوْ انَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا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 مَن نَّسَخَ مِن آيَتِنَا وَنُسِّخَ آتِي بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ على عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لكم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 إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانه دنوا نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَن ظَلَمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَن نُّعَمِّرَهُ عَلَى ظُلْمِهِ وَلَن مَّسَّهُ مِنَّا سَيِّئَةٌ وَلَن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 وَلِلَّهِ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم 125. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن تَصْرَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ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 والصائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منا وارزقه له من الثمرات منامن منهم بالله واليوم لآخر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 اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ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 ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا او نصارا تهتدوا قل بل المله ابراهيم حنيف وما كان من المشركين قولوا اامن بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا وإسحاق ويعقوب ونسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم به فقد وَإِن وإن تولوا فإنما هم في شقاق 125. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 126. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 127. ونحن له إنا لله وإنا إليه راجعون هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا وَنَصَارَى قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الصفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد للا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها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 منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم وَمَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونَي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونَي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ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 مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ احيا به الارض بعد موتها فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح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 119. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد اذْذَبَرَّ الَّذِينَ تَبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْلَنَّا كَفَرْنَا لَنَكُنَّا مَعَهُمْ فَاتَّبَرُوا مِنْهُمْ كَمَا تَدَرَّؤُوا مِنَّا 117. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 118. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا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 يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كَانَ آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بِمَا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ, أولئك مَا يَا كُنُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا وَلَا يكَّمُهُم اللهَّ يَوْمَ القامَةِ وَلَا يُزَكِم وَلَهُم عَذاابُ نَ لم أُلائِكَ الذي نَشْتَرَ الَّّلَتَ بِالهد وَالعَذاابَ بِالمَغْفِرَةِ فَمَا شْدَرَهُم عَلًَا النَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ بِالرَّأْأَنْتَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ولكن البر من امنا بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وات المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آلِينَ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 كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن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 موسي جنف نوثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 119. ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر وَلَا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون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 وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَاكُنُونَ بينكم بالباطن وتدلوا بها إلى الشكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن لهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنتات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا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 109. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 110. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة 111. فمن كان منكم مريض نوبه أذى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 واتقوني يا أولي للباب ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أثدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 124. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 125. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ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 حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ لَذَّاتِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً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 هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي لمر وإلى الله ترجع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 زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون مِنَ الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم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 أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ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 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتَ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَةٌ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 119. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام يقول إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَلَ شَ اللهَّ لَأَعْنَتَكُمْ إِ اللهَّه عزيزٌ حَكيم وَلَا تَكِح المُشرِكَاتِ حتىَيُومِن وَل أَمَةُم مُمِنَة خَيْرم مِ مُشْرِركَة وَلَ وَجَبَتكُمْ وَلَا تُ كِحُ المُشْرِكينَ حتىَ يؤمنوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أعجَبَكُم أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ 124. ويسألونك عن المحيض قل هو أدى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمُ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تدروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 ولهن مِثْلُ الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح وَلَا يحل لكم أَنْ تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا أن يخافا الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فؤلاء هم الظالمون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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَضْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ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 لمن راد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 119. وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن ردتموا أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم 119. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النسائية وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه النساء ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصَفُوا ۖ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن بَعْدِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدة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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويرسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي اله مبعث لنا ملكا اذ لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 124-قال هل عسيتموا إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا 125-قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا 126-فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن ان يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُتَسَعْهُ مِنْ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ايات ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم فيه سكينه من ربكم 129. إما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم فَلََّا فَصلَلَ طَاُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِ اللهَّهَ مُ بِتَليكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَْسَ مِن فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَْسَ مِن وَمَلَمْ يَطعمُوا فَإِهُ مِن ي إِلَّا مَن نِغْتَرَ فَغَْفَةً بِييَدِهِ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 فَمِنْهُمْ مَنَامًا وَمِنْهُمْ مَن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ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 119. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صامنها والله سميع عليم 110. الله يُخْرِجُهُم الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 129. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَادَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهِ أَن آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ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 اَو كُلّ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يَحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لبث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 والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم فِي سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ما له الناس 124. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 125. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم بطغوا امرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ صَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْكُلَّهَا ظَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْنِ وَلَا تَيَمْتُونَ 119. ونحمموا الخبيث منه تنفقون ونستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد 114. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء 115. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا 116. والله واسع عليم 117. يؤتي من يشاء وَمَن يُوتَى الْحِكْمَةَ فَقَدُوا تِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُلَ الْبَابِ وَمَن أَنفَقَ مِن نَّفَقَةٍ نُّذْرًا مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ إِن تُبْدِ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَا مَا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُعْتُوهُهَا الْفُقَرَاءُ أَفَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَلُكَفِّرَ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ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 117. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 118. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفير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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الذباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِنْ تُبْدُوا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها نو ضعيف نو لا يستطيع أن يمل له وفليمل بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِلَّامْ يكُونَ رَج لَْنِ فَرَجُلُ وَممرْرَأَتَانِ مَِّن تَضْضَوونَ مِنَ الشُّهَدَا إِيًَا تَضِلَّ إِحدَهُمَا أَنْ تَضلَّ إِحْدَهُماَا فَتُذَكرِرَ وَلَا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا لَا أَجَنِهُ ذَلِكُمُ اقسط عند الله واقموا للشهاده ادنا الا ترتابوا وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم 118. تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 119. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم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 فَإِنَّ مِن بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَذِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّنَا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا